وقال حدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامل من عماله أنه بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث سرية يقول لهم اغزوا باسم الله في سبيل الله تقاتلون من كفر بالله لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا وقل ذلك لجيوشك وسراياك إن شاء الله والسلام عليك. وهذا الأثر عن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يضع بين أيدينا منهجا ومبدا أما المنهج فهو في كيفية القتال. ويشترك مع منهج أبي بكر رضي الله تعالى عنه في الكثير وأما المبدأ وهو الذي ينبغي على المسلمين أن يقفوا عنده طويلة ليصححوا مبادئ أشخاص تداعوا بدعاوى على الإسلام والمسلمين لا وجهة لها ولا صواب فيها يقول عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وهو الخليفة الراشد الخامس سمعت رسول الله او ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا بعث سرية او جيش السرية يقولون في تسميتها اما من سرات القوم وسرات القوم اشرافهم وخلاصتهم والسرية يختار القائد خيرة من في الجيش من اربع الى اربعين الى اكثر او اقل فيرسلهم في مهمة فرعية استطلاع او تأديب قوم في الجانب او عمل مستقل خلاف مهمة الجيش وهي في خدمة الجيش والان نجد فرق الضفادع المائية او البشرية فرقة الصواء الصائقة فرقت كذا كل ذلك تنويع في مهمة المقاتلين فكذلك كانت السرية قيل من سرات القوم وهم خلاصة الجيش وأفخرهم قوة وأحسنهم تدريبا أو قيل من السر كانت تمشي ليلى وتكمن نهارا حتى تباغت المهمة وتأتي بها مفاجاه ومهما يكن. السرية عدد يخرج من الجيش يرسله امير الجيش وقائده لمهمة جانبية فيقول عمر بن عبد العزيز انه سمع ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا بعث سرية او جيشا ماذا يأمرهم يقول لهم ايش اغذوا باسم الله وايش في سبيل الله قاتلوا ايش تقاتلون من قاتلكم ولا تقاتلون من كفر بالله الى هنا نقل قوله صلى الله عليه وسلم للجيش او السرير اغذوا باسم الله لا باسم الامه ولا باسم الشعب ولا باسم الارض ولا باسم الغلبة ولا باسم اي شيء إنما بسم الله سبحانه لماذا؟ لأن القتال في سبيل الله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة وسوى الله سبحانه لا يستطيع أن يدفع هذا الثمن ولا يملك هذا الثمن ولا يستحق أن يبذل الإنسان نفسه في سبيله ولكن سبيل الله أعظم وأجل من كل شيء اغذوا في سبيل الله بيش? نعم اغذوا بسم الله في سبيل الله. يعني بسم الله تقاتلون وفي سبيل الله تستشهدون. وعلى هذا من بادئ الامر تكون النية خالصة لأي شيء. لوجه الله. انما الاعمال بالنيات. الرجل يا رسول الله يقاتل حمية شجاعة قوة كذا. يكون في سبيل الله? قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله قال بسم باسم الله في سبيل الله قاتلوا او تقاتلون من كفر بالله اذا مشروعية القتال في سبيل الله مشروعية القتال في الاسلام باي شيء تقاتلون ايش من كفر بالله ولذا أعلنها صلى الله عليه وسلم أصرح من ذلك قائلة أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني تماءهم واموالهم وحسابهم على الله ومرت أن يقاتل الناس إيش حتى يشهدوا وقاتلهم حتى لا تكون ايه لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ومن هنا ايها الاخوه نؤكد مرة اخرى على ان اولئك الذين استجدوا في الامه الاسلاميه ونادوا بان القتال في سبيل الله انما هو دفاع عن النفس وعللوا اشياء عديدة مزيفه على الاسلام والمسلمين اذا مقتضى ذلك اذا لم يقاتلنا العدو اكففنا وجلسنا في مكاننا واذا نظرنا الى هذا المبدأ وجدنا من يقول بهذه الدعوة كأنه يجعل المسلمين اقل من اقل الحيوانات في العالم لانه كأنه يقول انتم لا تدافعون عن انفسكم لانه يقول القتال دفاع عن النفس وهل الانسان في حاجة الى من يحمله على ان يدافع عن نفسه او ان الدفاع عن النفس جبلة وغريزة الحيوانات الا رايت حيوانا يعتدي عليك او اعتديت عليه مرة فدافع عن نفسه ام لا البسة اضعف الحيوانات نحن كنا صغار ونسمع لا تهاجم البسة لا تغلق عليها الباب وتاتي لتضربها لأنها حينئذ تستأسد ويقولون إنها تعمد إلى الحنجرة وتعضها فإذا كانت الهرة تقتل عند الضيق دفاعا عن نفسها فكيف بالإنسان يستكين لغيره لا والله العدو المشرك الكافر إذا جئته وأنت مسلم تريد له الخير ولكنه لم يقتنع به هل يستسلم لك أو يدافع عن نفسه اذا يكون المسلمون والمشركون في هذا سواء لان الكل يدافع عن نفسه ومن العجب يا اخوان ومما يرى الانسان بعينه المواعظ علم الله لقد رأيت مشهدا لو رآه كل دائم بهذه الدعوة لنكس على عقبه رأيت اسمحوا لي في هذا دجاجة عندها افراخها الصغار وفي غرفة من البيت فاذا ببست هرة دخلت عليها الدجاجة عند افراخها فاذا يهولني ما ارى بعيني. الدجاجة نفقت ريشها وكأنها اكبر من اكبر وزة كبيرة. وعكفت رأقبتها وصار منقارها العادي كأنه منقار الاسد النسر. واقفت على اضفارها لم تقف على قدمي على رجليها بل على اظافر اليها واذا بالبس تمنيت لو راها كل انسان تخافها ويتقوس ظهرها لعلكم رايتم البسه تقابل الكلب ماذا كان موقفها تقوس ظهرها وتصلب ذنبها وبرزت اظافرها وعلم الله تراجعت بخلف ظهرها ولم تستطع ان تدير ظهرها الى الدجاجة وتراجعت بظهرها الى ان وصلت الى الباب وخرجت وشرلت منها دجاجة تدافع عن نفسها بأولادها وبالسادة مخالب وانياب تفترس فاذا بها تخاف عندما كانت تهاجم ووجدت من تدافع عن نفسه دجاجة تدافع عن نفسها ونجت ونجا اولادها وارى بعينه اذا الذين يقولون ان القتال في الاسلام دفاع عن النفس يا سبحان الله وهل كان الانسان الى هذا الحد ينزل الى هذه الدرجة الى الحد الذي يحتاج ان يقاتل او ان يشرع له القتال او يؤذن له في القتال ليدافع عن نفسه لا والله جميع الكائنات الحية لها سلاحها وتدافع عن نفسه اذا يعل الإنسان كأخص الحيوانات والحشرات ولكن حقيقة القتال في سبيل الله لإعزاء كلمه الله تقاتلون من كفر بالله وتاريخ المسلمين وسلف الأمة حينما يذهبون إلى دعا دعاة إلى الناس وأبو عبيدة وغيره في في الفو عند الفرس قيصر وكسر وغيرهم ماذا قالوا كنا وكنا في حالة الجهال وكذا بعث الله فينا نبيا نعرف نسبه ونشأته دعانا الى كذا وكذا وجئنا نخلصكم من عبادة المخلوق الى عبادة الخالق نخلصكم وهكذا ايها الاخوه طبيعة القتال في الاسلام كما لو كان لك جار يعيش في كوخ مظلم مقفلا على نفسه جميع النوافذ ويموت من كتم الهواء ومن الظلام ولديك النور والضياء والماء والهواء فجئت وطرقت عليه الباب خذ هذا النور لتعيش فيه خذ هذا الماء لتروا به افتح النافذة لتسنشق الهواء فقال لا اريد شيئا فان تركته مات في كوخه وان اقتحمت عليه الباب وادخلت عليه النور وسببت اليه الماء وفتحت اليه النوافذ احتيى رغما عنه فنقول دفاعا عن النفس لا حول لقوة الا بالله هذا نص صريح من عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه انه مما سمع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا ارسل سرية او جيشا يقول لهم اغزو بسم الله في سبيل الله تقاتلون من كفر بالله الحديث الاخر امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا ما كانت امرت ان اقاتل اكف النفس عني لما ذهب صلى الله عليه وسلم الى تبوك لقتال الروم هل الروم كان جاءوا يقاتلون ام ذهب اليهم مسيرة شهر وهم الذين جبنوا عن المجيء وانتظر عشرين يوما في تبوك ولم يأتي احد. هل ذهب من اجل ان يرائش دفاعا عن النفس? لا والله. يقولون في الخندق وفي احد جاء المشركون وقام المسلمون يردونهم يا سبحان الله. ولما ذهبوا الى بدر وذهبت العير وجاء النفير هل تقى الجمعان ولقي المسلمون المشركين هل دفاعا عن النفس ما كانوا يستطيعون العودة من قريب حينما علم صلى الله عليه وسلم بان العير قد نجت والنفير قد اقبل كان بامكانهم وبكل سهولة ان يرجعوا في طريقهم الى المدين ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا وعلى هذا ايها الاخوة لا نخدع بهذه الدعايات وإذا قرأناها في كتاب من الكتب أو عن كاتب من كتاب المسلمين أرادوا أن يقاربوا وجهة النظر بين الغربيين وبين الشرقيين وأرادوا أن يتنطفوا مع أعداء الإسلام لا لا الإسلام ليس فيه سفك الدماء الإسلام لم ينتشر بالسيف يا سبحان الله أي سيف ينتشر به الإسلام والصحابي والمسلم من أولئك حينما يقف في الغزوة او في المعركة. ويرى الجنه يرشم ريحها في تلك المكان. ثم اذا به يقدم غير خائف ولا وجل. اي سيف انتشر به. هذا خباب وهو حمي الايش الدبر كما قالوا. لما اخذ اسيرا وجيء به في مكة وقالوا له. نريد منك كلمة واحدة. اتود ان محمدا مكانك نضرب عنقه وتصبح في اهلك ماذا يقول لا والله ما اود ان يكون في مكانه ويصاب بشوكه في قدمه اين السيف هذا يفدي رسول الله في غيبته عنه هل كان افلم بالسيف فرق لما جاءه خطاب رسول الله وسأل من يوجد من العرب في هذه البلاد وقالوا هذا وفد من مكة او من جزيرة العرب تعالوا سا... من رئيسكم من اقرب الناس الي هذا ابو سفيان اجلسوا من ورائه اني سائله فان صدق فصدقوه وان كذب فاكذبوه ثم يقول ويسأل عن هذا الرجل اكان له دعوة اكان ابوه ملك اكان اكان الى ان يقول ايخرج من هذا الدين من دخل فيه? قال لا. ايتبعه الضعفة ام الفقراء ام الاغنياء? الى اخر سال العشرة اسئله فاكثر ثم يقول سألتك عن كذا وكذا وكذا واجاب ثم قال سألتك ايخرج عن هذا الدين ويرتد عنه من دخل فيه قلت لا وهكذا الدين الحقيقي او الايمان اذا خالطت بشاشته القلوب لا يرتد عنه ابدا والامم الماضية اصحاب الاخدود المرأة التي تأتي وتحمل طفلها وتتقاعس عن ان تلقي بنفسها في الاخدود اي في النار فينطق الله الصبي على تديها ويقول يا اما قعي في النار ولا تقاعسي الام التي تلقي بنفسها في النار اكلت امنت بالسيف وهل السيف اقوى من نار لتقتحمها واجعلها الله لها جنة لا والله الى غير ذلك والرسول يقول كان في من أمن قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له في الارض ويؤتى بالمنشار فيوضع على مفرق رأسه فينشر حتى يجعل شقين ولا يرجع عن دين الله هل كان المؤمنون في السابق يؤمنون بقوة السيف لا والله انها الفطرة سحره فرعون. كانوا اعوانا له. وجاء موسى. ووقفوا امامه. ائن لنا اجرا? كان نعم وانموا جاءوا اعوانا لفرعون امام نبي الله موسى. فلما رأوا ما رأوا من الايات ماذا قالوا? خروا سجده. قالوا امنتوا قل لا والله شيء شفنا? قال ان افعل قالوا انما تقضي هذه ما فاقدما انتقاض انما تقضي هذه الحياة الدنيا. فهؤلاء جاءوا في الصباح كافرين والقلبوا في العشي مؤمنين ما بالوا بتهديد فرعون ولا بتصليبهم في جذوع النخل قال لا امنا بالله فهل كان ايمانهم بالسيف مع ان فرعون على رأسهم يا سبحان الله الامم كلها تؤمن وتتمسك بايمانها عقيدة ومبدا ونحن نقول بالسيف لا والله هل وصل الاسلام الى اندونسيا والى ما وراء البحار بالسيف والجيوش لا والله مع التجار ومع الدعاه ولما راوا محاسن الاسلام بعض اهل الطائف لما ارسل ظهر النبي صلى الله عليه وسلم ارسل ولده الى مك إتيني بخبر هذا الرجل ابو در قبل ان يسلم ارسل اخاه ائتني بخبر هذا الرجل وكل ياتي ويرجع ويقول إنه يأمر بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم و وإلى آخره فيقول والله إن لم يكن دينا فإنه من مكارم الأخلاق ايش نبغى بعد هذا يا جماع نجي نقول إن القتال في الإسلام إنما هو دفاع عن النفس نضع لوحة بيننا وبين الغربيين أو المشركين أو الكفار أو غير ذلك لا والله ما شرع القتال إلا لإعلاء كلمة الله ولتكون كلمة الله هي العليا ولو استمرت راية الاسلام دائما ولو استمرت تسيير جيوش المسلمين الى العالم لطبق الاسلام مشارق الارض ومغاربها. يهمنا في هذا التنبيه في هذه النقطة في هذه الجزئية تقاتلون من كفر بالله وان كنا اطلنا في هذا المقام إلا أنه نتيجة لما نقرأ ولما نسمع ونجد في ذلك حزازه شديدة وبالله تعالى التوفيق معا. ثم يشترك ما ذكره عمر بن عبد العزيز فيما ذكره الصديق رضي الله تعالى عنه ويفيدنا هذا بأن ما قاله الصديق إنما هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الغلول والنهي عن قتل ليش النساء نعم ولا والنهي عن الغدر يا سبحان الله العظيم المؤمنون يذهبون لقتال الكفار والأعداء وينهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغدر الغدر الذي أصبح الآن سمة جميع الجيوش الغير الإسلامية المباغة عند غير المسلمين الغدر هتلر كان يقول حينما قالوا كيف تقاتل كذا وبينك ولهم معاهدة قال المعاهدة في السلم فقط اما في الحرب فيحبر على ورق هذا مبدأ وفي الجاهلية من عز بز من غلب السلم قبيلة لا يخفرون بذمة ولا يقش ولا يظلمون الناس حبة خردالي كانوا في الجاهلية يتفاخرون بالغدر وبالظلم لان من لم يغدر ضعيف ومن لم يظلم يظلم ومن لم يظلم الناس ايش يظلم لكن الاسلام له مبادئ عامة وفاء بالعهد صدق في الوعد وكل ذلك من محاسن الاسلام ولا تغدروا ولو كان عدو ولو كان عدو واظنكم تسمعون وتعرفون قضية سمرقند حينما دخل الجيش المسلم البلد واستولى عليها واشتكى اهلها وجاءوا الى الخليفة عمر ايضا وامر الجيش ان يخرج لانه غدر بعهدهم وقال انظرهم واوفهم العهد ثلاثة ايام فان شاءوا دخلوا في الاسلام والا قاتلتهم على وعد وبدون غدر ولما اراد الجيش ان ينسحب من البلاد تمسك اهل البلاد بهم لانهم رأوا العدالة ورأوا الانسانيه ورأوا الرحمة والشفقه فأصبح بقاء الجيش برغبة من اهل تلك البلاد اذا ولا تغدروا والغدر هو نقض العهد سواء كان بعهد وبامان او باي وسيلة من الوسائل ولا تمثلوا والمثلة والتمثيل هو تشويه خلقة الانسان وكانوا اذا ضافروا بعدو واشتدت العداوة بينهم ربما مثلوا بالشخص إذا ما قتل فقعوا عينه قطعوا يده قطعوا أذنه بقروا بطنه كل هذه المثلة وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يمثلوا بأعداء الإسلام ما دام قد قتل وكفي تشرة ولم يبقى عليك منه مضرة لماذا تهين هذه الخلقه إذا ليس من حق من حق البشرية، من حق الإنسانية أن تترك هذا المخلوق على ما أراده الله. ولذا، لما مرت جنازة برسول الله صلى الله عليه وسلم، قام لها، فقال يا رسول الله إنه يهودي، أو إنها يهودية، أي جنازة يهودية، فقال صلى الله عليه أليس نفسا منفوسه؟ يعني يهود ومسلم ما هو نفس ما هي خلقه لها روح ولها تكوين من الله ما المولى سبحانه وتعالى هل قطع عنه مدده ورزقه حينما عبد غيره او اشرك معه غيره لا وكما قالوا عن موسى عليه السلام لما ناجى ربه مرة ثم قال يا ربي اي الخلق ابغض اليك قال الكلب الأسود الذي في عينيه نقطتين صفراوين وكذا إلى آخر يقولون في القصة فمرا فوجد كلبا على هذه الصفة فأخذه وأبعده بعيد على رأس جبل ثم مر بذاك الطريق فإذا بالكلب نائم وأمامه عند رأس الجبل نبع من الماء ويخرج منه بعض الحيتان يأكل منها قال يا سبحان الله تقول يا ربي أبغض مخلقك إليك وأنت تفعل معه هذا قال عجبا يا موسى أتراني أخلق خلقا وأتركه ما هو أقول الآن الشيوعية التي تنفي وجود صانع لهذا الكون أعطاهم الله من كل شيء ولكنها إيش ادارك علمهم في الحياة الدنيا وبعد هذا ما لهم فيه نصيب إذن هذا المخلوق نفس منفوسة وقتلته أو ظافرت به لا ينبغي لك أن, إيش أن تمثله به وما جاء يذكر بعض العلماء هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يمثل بالقتيل قضية العرانيين جاء بهم أسارة أو أخذوا وقيدوا وتركوا في الشمس وكانوا يستسقون فلا يسقون وسملت أعينهم ومثل بهم كيف ينهى عن المثل وهو قد مثل صلى الله عليه وسلم بهؤلاء قالوا إنما جعل ذلك قصاصا لأن جرمهم أعظم من ذلك قوم جاءوا وأظهروا الإسلام ثم اجتووا المدينة قالوا جومهم نسبنا وهواها ماهم هم وفقنا فأرسلهم مع ابن الصدقة يشربون من ألبانها ويغتسلون بأبوالها ويش... يذهبون إلى هواء في الصحراء يناسبهم فلما تعافوا ارتدوا عن الإسلام وقتلوا الراعي وسملوا أعينه وشكوا لسانه بالشوك وفعلوا فيه كل الأفاعي وهربوا بالإبل فأرسل صلى الله عليه وسلم في أثرهم من جاء بهم ففعل بهم مثل ما فعلوا بالراعي الذي غدروا به ونقصوا على أقابهم وارتدوا بعد إسلامهم فلم يكن ذلك اعتداء إنما كان مهجازاتا وفعله معاملة بالمثل وهنا في حديث أبي بكر رضي الله تعالى عن وفي أثر عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عن يقول قاتلوا باسم أغزوا باسم الله في سبيل الله تقاتلون من كفر بالله ولا تغلو ولا تقتلوا ولا تفعلوا ولا تمثلوا إلى آخر لم نجد في الاثرين توجيها لدعوة الكفار قبل قتاله وهنا يبحث العلماء واجب القائد أو الأمير الجيشي فيما إذا أراد أن يقاتل قوما هل يدعوهم إلى الإسلام أولا أو يقاتلهم كما ذكر أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما تقاتلون من كفر بالله لم يقل ادعوهم أولا إلى الإسلام ثم قاتلهم وعندنا السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك ستأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة فإن أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض وبين لهم أركان الإسلام وإن لم يذكر الحج فقد ذكر في غيره فهنا يقول العلماء ابو بكر رضي الله تعالى عنه وعمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه لم يبين لأمراء الجنود والجيوش الدعوة قبل قتال القوم فما حكم الدعوة اذا نجد اختلافا كثيرا يذكره الشراح في هذا الموت هل هي مستحبة هل هي سواء دعاهم ام لا لا حاجة إلى الد... كل ذلك آراء مبسوطة يأتي بها الشراح ولكن يقول ابن رشد في بدايته أو بداية المجتهد اتفق العلماء على أن الدعوة للإسلام قبل القتال واجبة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو الأقوام ويأمر الأمراء أن يبدأ بالدعوة وكذلك في خيبر لما اعطى الرايه علي رضي الله تعالى عنه ارسل بسم الله وعلى اسم الله وبركة الودعوهم الى كذا الى اخره فقال الدعوة الى الاسلام قبل القتال واجبة ولكن بعد ان علمت الدعوة وبلغت الجميع وجاء دور القتال هل يجب تكرار الدعوة عند كل قتال او لا يجب ذلك اذا مبدئيا يجب على المسلمين ان يدعوا من لم تبلغهم دعوة الاسلام فاذا كانت امه بلغتها الدعوة وعرفوا الاسلام ما هو وعرفوا ما يريده الاسلام منهم وأصهروا على عنادهم وامتنعوا من الدخول في الإسلام هل لدعوتهم حاجة بعد ذلك؟ أو تترك دعوتهم ويأخذون ويقاتلون فلذا نجد الخلاف عند العلماء لا في بداية إخبارهم ودعوتهم ولكن في تجديد الدعوة لمن بلغته الدعوة قبل ذلك فمن قال لا تجدد الدعوة؟ قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيت بعض الأقوام الذين علموا بدعوة الإسلام وجاء في السنة أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا غزا قوما وهم يعلمون بمجيء الإسلام كان يبيتهم وكان يبيت قريبا منهم فإذا ما أصبح إذا سمع أذان الفجر جنب عنهم يعلم بأنهم قد استجابوا وأسلموا ولو لم يأتيهم قتال ولا نذيب وإذا لم يسمع أذان ولم يعلم بصلاة علم أنهم على شركهم فصبحهم بغتة وقاتلهم وقد صبح بني المصطلق وغيرهم فإذا هناك من العلماء رأى الأحاديث القولية ووصيته صلى الله عليه وسلم لمعاد وإلى غيره وبعضهم رأى فعله بالذات وأنه كان يصبح بعض القوم فجمع بعض الناس وقالوا من لم تكن بلغتهم الدعوة فيجب أن يبلغوا وأن يدعوا ويعطوا المهلة ومن, لم ومن كان قد بلغته الدعوة وعلم بها ولم يبادر إليها وامتنع وعاند فإنه يؤخذ على غره ويباغت بالقتال. وقضيه سريه عمر بن العاص الذي نعلم جميعا حينما كان في سرية وهو في الليل وشدة البر فأجنب ثم تيمم وصلى باصحابه فقالوا على ما تتيمم والماء موجود قال إن احتلم ولا أستطيع أن أقتصد بالماء البارد وصلى بهم وهو جنوب متيمم فحملوها له فلما جاول النبي صلى الله عليه وسلم اشتكوه قالوا إن أميرنا صلى بنا جنبا فقال يا عم أصليت بأصحابك جنبا قال نعم يا رسول الله قال لماذا قال لأني احتلم والليل شديد البرد والعدو قريب منه فأنا خشيت إن أنا اقتسلت بالماء البارد قتلت نفسي وإن أنا اوقدت نارا ادفئ الماء أشعرت العدو بي فتيممت ولم اشعل النار ولم اغتسل بالماء البارد فتبسم صلى الله عليه وسلم واقره على ما فعل فهذا غاز وامير لرسول الله وبيت القوم واخفى نفسه عليهم وبيتهم وجاءهم صباح ولم يشعرهم بمجيئه بإشعال النار من ادى فريده الصلاه واغتساله من الجنابه واقره رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كما قال ابن رشد رحمه الله تجديد الدعوة وعدم تجديدها راجع لطبيعة القوم الذين يقاتلهم المسلمون فإن كانوا لم تبلغهم الدعوة ولم يعلموا عن الدين بشيء فمن حقهم أن يبلغوا ومن حقهم الا لا وان كانوا قد بلغتهم الدعوة وعلموا بها وأصروا على ما هم عليه وعاندوا فيها فليس لهم حق في تجديد الدعوة لأن الدعوة قد بلغتهم من قبل والله تعالى أعلم وعمر رضي الله تعالى عنه يأمر هذا الأمير بأن يأمروا جميع جيوشهم وسراياهم بأن يكون خبرا عاما في جميع الجيوش أن يلتزم بهذه الآداب لا يقتل امرأة ولا وليد ولا يمثله إلى آخره والله تعالى أعلم